يأمرك النبي محمد فيقول أكثر من ذكر هذه من نزل. دعونا نتذكر الموت اليوم تفكر يا مغرور تفكر يا مغرور في الموت وتكراته اخواتنا إياكم أن تنسوا الموت والقضر الطب. هل استعبدنا للموت؟ نعلم نيئذ كلنا ونعلم يقينا اكثرنا ان الموت لا بد منه وانه يأتي بغت وانه لا بد قادم ولكن من يعمل? يا رب رزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيم الموت لا يحتاج إلى كل عمره ولا يحتاج إلى سبب ولا يحتاج إلى مره إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون سنعة ولا يتقدمون. هل استعبدنا للنوم؟ نعلم غيذا كلنا ونعلم يقينا أكثرنا أن الموت لا يزمن وأنه يكتي برد، وانه لا بد قابل، ولكن من يعمل، يا رب ارزقنا قبل الموت دوبا، وحين الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيم، نعم موت الفجأة من علامات الساعة، وكبرة موت الفجأة أنك لا تدري على أي شيء تموت، قد تنطق بكلمة من صحة الله. فتقبض عليها فتسوء خاطئا. فتنظر بكل منا، وأنت تسير في الشارع. تنظر نظر حرام فتقبض عليها فتسوء خاطئا. والهرب يصدر على ما مات عليه. يصدر على ما مات عليه. لعلك بين أحبه. في قلبك أنت عن الله غير راض فتموت على ذلك تموت على الكفر لعنك في محظة تعترض على فعل من أفعال الله فتموت على ذلك تموت على الكفر صار الموت أغرب إليك من يدك إلى خلبك تذبط وتأمل إن من منذ كان يسلم عليك منذ لحظة دقائق ثم يقال لك قل أن مات تأخيل أنك أنت ميت. تنزل القضي ترى الهوان والزيدة يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عمر اذا انت مت ترسلوك وكفنوك وصلوا عليك ثم في حفرة طولها ذراع عرضها ذراع وسبع في ثلاثة أذرع وسبع دفنوك ثم جاءك ملكان اسودان أبصارهم كالبرق الخاطف ووجههما الرعد القاصد يجراني أسعارنا ويدحذني القبر بأنيابهما كتنة كوترقة وقال من ربك والله لو دخل علينا هذان الملكان الآن لمتنا جميعا من الخوف في نصف هذا المرض ونحن بين الناس وبالنور فما ذلك إن كنت في القبر واحد لا. لا أنيس ولا جليس ولا صاحب ولا حبيب ولا قريب ولا طغير ولا كبير تستغيث ولا مغيث وتنادي ولا مجيث وتستحرق ولا ضفر يقول الإنسان يومئذ أين المقر كنه لا. لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر دخل عليه الملك تنزل إلى الوصف ما أهو له؟ قطر كالرعد كال كالبرق مثل البرق الذي يقطع الأفق. سات الرعد. ثم منقش أشبال يزور لي أشجارنا شعر طويل الارض يدوس عليه شعر رأسه. نابه يخرج من ثني يحفر قبر حتى تكسر وترد يجيء ويهت في الأرض ويستك ويقول ماذا أبى؟ اللهم اجعل يومنا هذا باقيا سيدنا سبح الله إستغفر الله ونسأله من فضله سابغ الفضل في ديننا ودنيانا وفي آخرة وهو يجذب الظالمين ويفعل الله ما يشاء اللهم لا اللهم لا تجعلنا من الظالمين شاهدها تمسكوا قيامكم ما معكم أي ساري برضى ذلك تعلم المحسن الا لك فنسى منه ما ترى سبحان من يثبت لحاله سبحان من يثبت عند ذلك الجثاء سبحان من يثبته عند ذلك الجثاء يجمر كالذي محمد فيقول اكثروا من ذكر هذا اللذع لا حول لا تذكر الله ذرية تفكر يا مخلوق تفكر يا مخلوق في الموت وتسراءه بأبي أنت وأمي يا رسول الله كانت ساعة خروج الروح بيدي بجواره ركوا فيها ما يبل يسح في الماء ويمسح وجهه ولقاؤه الله إن للموت لا هل سأخذ النبي محمد سما بالك أن يا عافي يا مذنب يا غافل يا مقصر يا بعيد يا جابي كيف إذا أتاك ملك النوم لينجع روحك سؤل بعضه الله عن لحظة شكرة الموت برأي تأمنني عصفور وضع حي في قلبه فلا هو يستطيع أن يطير فينجو ولا أن يموت فيستريح وفي لو أن شعر شعر من ألم شكرات الموت أوضحت على أهل الأرض لمات جميعا من الوجع وإضاعة أن ألم شكرات الموت لا ينتهي من البدن حتى تقوم القيامة وخيل إن الذي في السياق سياق الموت وسكراته لا يستطيع أن يصبح لأنه قد قطع صوته ولو استطاع لترى في البوادي يصرخ من هول ما به من ألمه يا رب أون علينا سكرات الموت تفكر يا مغروب في الموت تكرات. تفكر يا مغروب وعز الله وعمر بن العاط يقول كأن جنبي في فاخت وكأن السماء قد انطبقت على الأرض وأنا بينهما وكأني أتنفت من ثم إبرة من ثم إبرة من خرم إبرة وكأن شعو من ثوق يشد من قدمه إلى هامته تخيل تخيل وبك كل هذا الألم فأنت تعيش في هذا الطنق كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ يومئذ المتاق فلا تبتخ ولا صلى بعضهم يقول ويحك يا يزيد من يصوم عنك بعد الموت ويحك يا يزيد من يصل عنك بعد الموت ويحك فيا يين من يتصدف عنك بعد الموت ويحك يا يزيد من يتربى عنك ربس بعد الموت ثم يقول من كان الموت ينتظره والقبر بيته والصراب غراسه والدود أنيسه وعمله جليده ألا يبكي وينلح على نفسه أن يبكر الموت والذكرتها وضعوبة كأسه ومرارته شيال الموت من وعد ما أصدق